بسم الله الرحمن الرحيم. بناءي إخواني بخشندى مهربان. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. أي محمد صلى الله عليه وسلم. بخوين وبناءي فرورد جارت وكهموش تيجي دروس كردوا. مروي دروس كرد والخوين يجي اقرأ وربك ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بخوين و پر وردگاري تو لهم وكاس بخشندترا اويك مروو في فيرينوسين كردوا بقلم مروو في شارزا كردوا بوشتاني كني دزاني كلا إن الإنسان سانا لا يطغى براستي مرو يا اخي دبي اراه استغنى كخوي ببيني و دولمند بوا ان الى ربك الرجعان بيغمان هر بولاي پروردگار توي گرانوا رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى اي بنيد او كسيك لو جيري لبنداك كنويش بكات أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوى آي بيمبلي أجل أو كسل سر الرزبوايا يا فرمان بداب بباريس كاريب أشتل ندب أرأيت إن كذب وتولى ولم يعلم بأن الله يرى abi ni da gar ma fi copy kednu pakhsh kardani am bar hama pariz la bar ghtnway am re pedrauniya bo his kasay wa li dakatwa ba rastine agar raida يا شساري يا شي دروزني بهلاداتو فليدعنا يديهو سندع الزبانيه انجاب او بانجي هوريكاني خويبكات اي مش بانجي فريشتي زبربدس لا تطعه واسجد نخير او